النبي عليه السلام قبل أن ينبأ أو بعدما نبئ بقليل هم أن يدخل البيت فمنعه عثمان بن أبي طلح فقال صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عثمان إذا كان مفتاح البيت بيدي أضعه حيث أشاء فاستبعد عثمان هذا وقال ساخرة إذا هانت قريش يومئذ وذلت فلما كان يوم الفتح دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة بعد أن أمر أن يخرج ما فيها من تماثيل وصور ثم دخل وصلى داخلها صلوات الله وسلامه عليه وهو خارج قبل أن يصل إلى الباب ابتدره العباس وعلي عمه وابن عمه يسألانه السدانة أي الحجابة مع السقاية وكانت السقاية في بني عبد المطلب فنزل عليه جبرايل بقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأخذ صلى الله عليه وسلم بعضدتي الباب وقال أين عثمان ابن أبي طلحة فجاءه فأعطاه مفتاح البيت وقال خذوها يا بني شيبة تالدة أي من قديم خالدة أي إلى آخر الزمان خذوها يا بني شيبة تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم خذوها يا بني شيبة خالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم هذا ما يتعلق بالبيت العتيق خضوا خالدة ثلاثة لا ينزعها منكم إلا ظالم إلى يومنا هذا ولله الحمد والفضل والمنة سدانة البيت في بني في بني شيبة سدادة البيت في بني في بني شيبة يستلمون الكس كل عام ويشرفون على أن تكسى الكعبة بها وبيدهم مفتاح الكعبة هذا هو بيت الله فتعظيمه بالحج إليه كما أن من طرق تعظيمه أن يهدى إليه الهدي سواء كان المسلم حاجا أو معتمرا أو غير حاج أو معتمرا يجوز أن يهدي الإنسان للكعبة هديا والنبي صلى الله عليه وسلم كان وهو في المدينة يهدي للحرم وقد أهدى صلى الله عليه وسلم للحرم في عمرتي الحديبية وفي عمرتي القضاء وأهدى جملاً كان قد حازه يوم بدر لأبي جهل ليغيظ به الكفار، ليغذ به، ليغذ به الكفار. والمقصود أن الهدى من شعائر الله العظام، وقد كثر نسيانها عند الناس اليوم. ويحسن بالمرء بين الحين والآخر إذا حج أو اعتمر أن يهدي للبيت وإن كان هذا ليس بواجبة إلا لمن كان قارن أو متمتّع في حجه، فعليه الهدى وقطع. المقصود من هذا، أيها المباركون، أن البيت عظيم، وتعظيمه بالوفادة إلى الله تبارك، بالوفادتي على الله تبارك وتعالى بقلب خاشع ونفس مطمئنة والطواف بالبيت، وأن تعلم أن هذا البيت بيت الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فتعظم ربك بالتهليل والتحميد والتسبيح، و. لو قلت عند أول طوافك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك فهذا حسن فيروى إن الله جل وعلا لما أخذ العهد والمثاق من بني آدمهم في عالم الأرواح أودع ذلك العهد والمثاق الحجرة فهو يشهد لمن استلمه بصدق يوم, يوم القيامة قال الله قال ربنا تبارك وتعالى وإذا أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألاست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أذتهن بنا بما